وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ آبًا فَقُلْنَا يَا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 شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصا آدم ربه فضوا ثم اجتبا فتاب عليه وهدا قال ابطى منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم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 قال كذالك أتبت كآياتنا فنسيتها فنسيتها فنسيتها وكذالك اليوم تنسى وكذالك نجذِّي من ولم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 وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعنت عليهم غير المرضوب عليهم ولا يا <تصفيق> ايها فيقول فيقول رب لو لا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين ام <تصفيق>